وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُوْتَهُ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُوْتَهُ وَلِرُوْسُو لِوَلِدِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَلِدِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِن وَبِمِثْلِ إِنْكُوْتُمْ آمَنْتُمْ إِنْكُوْتُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَا صلى على وما ان على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وما ان على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ أنتم